وقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعباد فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشا فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما ve azal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 وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثني وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامدين.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 قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِينَ